هنا يذكر المصنف رحمه الله أثر معرفة سبب النزول في بيان معاني النصوص وهذا الأمر هو من أسباب معرفة الحكم الشرعي بل معرفة الألفاظ الشرعية إذا ما عرف سبب النزول. قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ذكر العلماء أن سبب النزول قد يكون معينا على فهم الآية كما ذكر المصنف هنا وقد يكون معنى الآية ظاهر بين لا يحتاج إلى معرفة سبب النزول مثل نزول سورة الإخراس عندما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد فهذه الصورة بين واضحة وإن لم يعرف سبب النزول لأنها في الخبر عن الله عز وجل سواء سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو لم يسئل بخلاف قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترقوا بأنفسكم إلى التهلكة فقد يفهم من هذه الآية أن الهلاك هنا أن يقدم الرجل على قتل نفسه بينما سبب نزول هذه الآية مبين لمعرفة الهلاك هنا وهو ترك النفقة وترك الصدقة مما فيه سبب هلاك العبد فاسباب النزول منه ما يعين على فهم الآية ومنه ما تكون الآية أو النص بين واضح بدون سبب النزول قال فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب لأنه سبب لوجوده قال ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها إذا حلف رجل على يمين ثم لم يعرف ما نواه بأن يكون مات أو نسي فإنه يرجع للسبب الذي هيج اليمين مثال ذلك لو أن رجلا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق فنسي السبب أو جهل فهنا يرجع ما الذي هيج هذه اليمين هل الذي هيجها هو أنه كان بينهما نزاع في أن تخرج هذه المرأة من البيت ولا لا تخرج فتكون اليمين هنا متعلقة بهذا السبب وهو أنه يريد منعها ولا يريد طلاقها ويكون هنا الطلاق ورد مورد التهديد فمن أهل العلم من يرى أنه يقع ومنهم من يرى أنه ممكن أن يكفر عن بكفاره يمين لأنه ما أراد الطلاق وإنما أراد المن فهذا السبب يعلق به الحكم هنا وهذا بخلاف ما لو أنه كان بينهما نزاع في الطلاق من عدمه فقال هذه اللفظ فهو يريد الطلاق وإنما علقه على هذا السبب لأنه قد يكون من الممتنع فالغالب أن المرأة لا تكاد تخرج من بيتها فهو يريد أن يعلقه على سبب يعني متكرر بحيث إذا خرجت أنها تطلق بخروجها فهنا يرجع إلى نيته أو يرجع إلى الذي أثار الخلاف وهو هل هو يريد أن يطلقها أم لا؟ أم أنه يريد منعها أم لا وهكذا في غير هذه المسألة من المسائل يرجع إلى الذي هيج هذه اليمين وأثارها فيكون مؤثرا لأن هذا مرجعه إلى النية الباعثة على هذه اليمين وكذلك ما جاء في السنة مما هو مؤثر تاثيرا واضحا في بيان الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة فهذا الحديث أشكل على بعض الناس حتى استدل به بعض محسن البدع على أن من سن في الإسلام شيئا من البدع فهو ماجور وتكون هذه من البدع الحسنة فرد عليهم العلماء ببيان سبب هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة فتصدقوا وكانوا فقراء وكل يتصدق بما يجد ثم جاء رجل بصرة مالت بها يده أو كادت أن تميل فوضعها ثم تصدق الناس بمثل ما تصدق به فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنه قال العلماء ما هي السنة الحسنة هنا الصدقة الصدقة مشروعة وإنما السنه هنا أن يأتي بكيفية مشروعه أو بشيء مشروع أفضل مما اتى به غيره ولهذا قال العلماء أيضا أنه قال هنا من سن في الإسلام ولم يقل سنة للإسلام يعني أن يكون هناك شيء في الإسلام مشروع لكن يسن فيه سنه حسنه فالمقصود أن سبب الحديث مبين للحكم وهو أن المقصود أن يكون هذا الشيء في الإسلام مشروع لكن يأتي من سنة سن حسنا فيكون مأجورا على ما سن في الإسلام ولا يدخل في هذا من سن للإسلام بمعنى أنه يحدث في الدين ويدخل في الدين ما ليس منه نعم قال رحمه الله وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا, يد أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا ثم ذكر بعض الألفاظ التي قد تشتبه لأنه هنا نبه على أن سبب النزول معرفة سبب النزول مؤثر في معرفة المعنى ثم نبه إلى بعض الألفاظ التي قد تأتي في كلام أهل العلم قد يتوهم أنها من التصريح بالسبب وهو ليس كذلك قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تاره أنه سبب النزول ويراد به تاره أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا فهذا اللفظ محتمل أنه قد يراد به سبب النزول يقال نزلت هذه الآية في كذا فقد يراد به أنها سبب النزول هو ما ذكره وقد يراد أن هذه الآية تشمل هذا الأمر وإن لم يكن هذا الشيء المذكور هو سبب النزول وذكر العلماء أن تصريح العلماء أو حكاية سبب النزول أن له عدة صيغ الصيغة الأولى صيغة الصريحة وهو أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا فهذه صريحه هذه اللفظه الصريحة في سبب النزول اللفظة الثانية أن يقول حصل كذا فأنزل الله كذا فذكر العلماء أن هذه اللفظة الظاهره في سبب النزول وهذه اللفظة الأخيرة نزلت الآية في كذا هذه محتملة وذكر هذه الصيغ الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذه الرسالة أن صيغة صريحة وصيغة ظاهرة وصيغة محتملة أن تكون في سبب النزول محتملة أن تكون من باب التفسير ولهذا يتنبى لمثل هذه الصيغه أن ليس كل ما جاء في هذا الباب كأنه يقال نزلت هذه الآية في كذا أنها صريحة في سبب النزول نعم قال رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند قال المصنف قد تنازع العلماء في قول الصاحب في بعض النسق قول الصحابي المقصود بالصاحب هنا الصحابي إذا قال نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند؟ أي المسند للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر السبب الذي انزلت لأجله كما يذكر السبب الذي انزلت لأجله اي كما أن الصحابي يذكر السبب الذي أنزلت هذه الايه لأجله فيكون هذا من صيغ الاخبار عن سبب النزول فيقول نزلت هذه الايه في كذا أو يقال سبب نزول هذه الآية في كذا ولهذا قال هل يجري مجرى المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر السبب الذي انزلت من أجله أو يجري مجرى التفسير من الذي ليس بمسند أو يجري مجرى التفسير كأن يكون هذا من تفسير الصحابي وليس هو في الاخبار بأن هذا هو سبب النزول وهذا كما حكى عن المفسرين أن هذه الفاظ محتملة كذلك قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا محتمل أنه يسند هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون جرى مجرى الاخبار عن سبب النزول أو يكون جرى مجرى التفسير ثم ذكر اختلاف العلماء في هذا قال فالبخاري يدخله في المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مثل بعض العلماء إلى طريقته في الصحيح أنه يأتي بمثل هذه الألفاء فيفهم منها سب... أن سبب النزول. قال وغيره لا يدخله في المسند، أي غير الإمام البخاري لا يدخله في المسند، وإنما يجعله يجري مجرى التفسير. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، أي في أنه لا يدخل في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. أي أن أكثر المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد على الاصطلاح الثاني وهو الذي على خلاف قول الإمام البخاري أنه يجري مجرى التفسير قال بخلاف ما إذا ذكر سببا نزل نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون هذا في المسند كأن يذكر سببا ثم يقول نزلت هذه الآية حصل كذا فيقول نزلت هذه الآية بعد كذا أو عقب كذا أو حصل كذا فأنزل الله كذا فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند وبهذه التضح أن للعلماء في هذا قولين قول الأول من يجري هذه الألفاظ كلها مجرى المسند وهو الإمام البخاري ومنهم من لا يجعل هذا في حكم المسند للنبي صلى الله عليه وسلم إلا على الصيغة الثانية وأما إذا قال نزلت في كذا فإنهم يجرون هذا مجرى التفسير وثمرت الخلاف في هذا ان الصحابي إذا قال نزلت الآية في كذا وهو يخبر عن سبب النزول فإن هذا من خبره الذي هو صادق فيه وليس هذا الاجتهاد بعد ذلك أن يقال هذا سبب للنزول أو ليس بسبب لأن الصحابة إذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤتمن والصحابة كلهم ثقات فيما يخبرون به عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر أقوال الصحابة التي لا تجري مجرى الاجتهاد فإن لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صادقون فيما يخبرون به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا قلنا أن هذا يجري مجرى التفسير فيكون هذا محل نظر وأنه يؤخذ به أو يترك لأنه من باب الاجتهاد في التفسير واجتهاد الصحابة في التفسير كاجتهادهم في المسائل لا شك أن أقوال الصحابة لها مكانه ومنزله لكنها ليست معصومه في كل مسألة وأما إجماعهم فمعصوم كما قرر هذا الشيخ بالسلام بن تيمية وكذلك إذا كان جمهورهم أو أكثرهم على قول فالحق إن شاء الله في القول الذي عليه غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال نعم هنا يذكر أن قول بعضهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا جرى مجرى التفسير لأن هذا يفسر هذه الآية بهذا اللفظ وهذا يفسرها بهذا وإنما الذي يتنافى إذا قيل سبب نزول هذه الآية كذا وقال الآخر سبب نزول هذه الآية كذا كما فصل شيخ الإسلام في هذا فإذا قال نزلت الآية في كذا فهذا محتمل للتفسير وعند ذلك لا يكون هذا متعارضا متنافيا قال إذا كان اللفظ يتناولهما إذا كان اللفظ يتناول التفسيرين كما تقدم في أن هذا يفسر هذه الحقيقة بلفظ وهذا بلفظ ثم في نهاية الأمر يتفق اللفظان على معنى واحد قال كما ذكرنا في التفسير بالمثال وهو أن يمثل الشيء بمثال يقال الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي جاء بالصدق هم الأنبياء. هذا على سبيل التمثيل وإلا فالأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بالصدق وأبو بكر وسائر الأمة التي استجابت أمة الإجابة كلهم صدقوا لكنه يمثل للنوع بمثال فيجري هذا مجرى التفسير بالمثال نعم. قال رحمه الله وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب هذا الاحتمال الثاني وهو أن يصرح الصحابي بسبب النزول يقول نزلت هذه الآية في كذا أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا وسبقا ذكرنا أن هذا صريح يقول سبب نزول هذه الآية كذا أو يقول حصل كذا فأنزل الله كذا فهذا ايضا ظاهر لأن هذا اللفظ في سبب النزول قال إذا ذكر أحدهما أحدهم لها سببا نزلت لأجله هنا ما قال هنا لفظ محتمل وإنما ذكر سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما كيف بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب بأن تكون هناك عدة أسباب حصلت ثم نزلت الآية فكل واحد يذكر سببا وقد تكون الآية شامله لهذه الأسباب مثل أن تتكرر حادثة يعني في الخوض في أمر من الأمور فتنزل آية محذرة من هذا لكثرة حصول هذا ووقوعي في الناس بأن تكون نزلت عقبة تلك الأسباب فمحتمل أنها يعني نزلت لهذا السبب أو نزلت لهذا السبب ومحتمل أن تكون نزلت لهذه الأسباب مجتمعة أو تكون نزلت مرتين مره لهذا السبب ومره لهذا السبب يعني مره لهذا السبب الذي أخبر به الصحابي ومره لهذا السبب الذي أخبر به الصحابي والكل يخبر بما عرف فتكون نزلت مرتين ونزول الآيات مرتين تكلم فيه العلماء ومنهم من قال أنه قليل بل أنكر هذا ومنهم من أثبته وقيل إن سورة الفاتحة نزلت مرتين وقيل إن النزول فيه تفصيل يعني نزول الآيات مرتين فيه تفصيل أولا منهم من يمنع ومنهم من يثبت ومنهم من يفصل فيقول قد يتعدد السبب قد يتكرر السبب فتنزل الآية مثل أن تكون نزلت لسبب في مكة فيتكرر السبب فتنزل الآية في المدينة والآية هي آية واحدة لكنها نزلت مرتين لسبب متكرر وقيل إن النزول وهذا ثابت أنه يتنوع مع تنوع الحكم مثل نزول الخمر وما نزل فيها من التدرج في التشريع في تحريم الخمر فإن آيات الخمر نزلت وهي متباينه في حكمها فإن لم تحرم ثم رغب في تركها ثم منع منه فقد يقول أحد المفسرين نزلت آية الخمر في كذا ونزلت آية الخمر في كذا فيكون النزول متنوع مع تنوع الحكم نعم. قال رحمه الله وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع مسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف نعم هذا الرجوع من المصنف إلى ذكر الصنفين الذي ذكرهما في بداية الحديث في الفصل في اختلاف السلف في التفسير قال وأن ذلك يرجع إلى صنفين قال وذلك صنفان ثم ذكر الصنف الأول وهو أن يعبر أو أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه ويكون هذه الألفاظ تدل على حقيقة واحدة وعلى مسمى واحد أو أنه يذكر كل منهم الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل قال وهذان السنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات مثل أن يتنوع الاسم والصفة مثل الصراط المستقيم وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامك كم التمثيلات وهو أن يذكر بعض الأنواع على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ثم بدأ يفصل في ذكر بعض الأنواع الأخرى وفرق بين ما بين هذين الصنفين وما سيأتي؟ أنه ذكر هذين الصنفين أنهما أشهر من غيرهما. ثم ذكر أسباب أخرى. لكن أشهر ما يظن أنه متعارض في أقوال السلف يرجع إلى السببين الذين ذكرهم المصنف في بداية حديثه. نعم. قال رحمه الله.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 كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفر والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف وقد لا يجوز ذلك ثم ذكر أن من التنازع الموجود عنهم أي في كلامهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين أن يكون اللفظ محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة إما لكون اللفظ مشترك في اللغة فيرجع الاختلاف إلى أن كل, أن كل واحد منهم يخبر بمعنى من معاني هذا اللفظ المشترك واللفظ المشترك هو ما اتحد في لفظه وتنوع في معناه مثل العين العين لفظ واحد لكنه يطلق على العين الباصره وعلى العين الجارية فإذا ورد لفظ العين مثلا يقال المراد بها العين الباصره ويقول الآخر المراد بها العين الجارية والكل يفسر اللفظ بما يعني دل عليه في اللغة أو أن يفسر النسيان بالذهول. أو بالترك فإنه لفظ مشترك بين الأمرين ثم ذكر له مثال كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي الذي يراد به الرامي الذي يرمي الأسد ويراد به الأسد فيراد به هذا وهذا يكون لفظ مشترك فيكون معنى فرت من قسوره أي من الرامي أو فرت من قسوره أي من الأسد ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وادباره عسعسة يراد به الإقبال أو الادبار فيقول والليل إذا عسعسة يقول أحد المفسرين أقبل ويقول الآخر ادبر لأن اللفظ محتمل لهذا وهذا إذن هذا سبب في أن من أسباب التنازع أن يكون اللفظ مشتركا سبب الثاني وإما لكونه متواطئا في الأصل والتواطؤ أن يكون اللفظ والمعنى متحدين. أن يكون اللفظ والمعنى متحدين. مثل الإنسان يطلق على أفراده على سبيل التساوي فيطلق على زيد وعلى عمر هذا إنسان وهذا إنسان وهذا من الألفاظ المتواطئه ومن هذا الضمائر فإن الضمير الذي يطلق على فلان هو الذي يطلق على فلان قال وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين يطلق على الجميع لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر مثل الضمائر فإن العلماء يختلفون في مرجع الضمير اختلاف كبير وبينهم نزاع في هذا مثل قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني اختلف هنا في رجوع الضمير ثم دنا فتدلى هل هو مرجعه إلى الله عز وجل فيكون الدنو والتدلي مضافا إليه لأنه قال بعد ذلك فاوحى إلى عبده ما اوحى أو أن دنو التدلي مضاف إلى جبريل ويكون الوحي عن طريق جبريل بعد أن دنا وتدلى فهذا من الألفاظ المتواطئه لأنه يطلق على هذا وعلى هذا لا يمكن أن يعرف من جهة اللغة أن هذا الضمير إنما يرجع إلى الله عز وجل أو إلى جبريل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غير ذلك مما يصح يعني أن يرجع الضمير إليه وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر فإن المفسرين اختلفوا في الفجر قيل الفجر هو أول اليوم وقيل فجر ليلة مزدلفة وقيل فجر يوم النحر وسبب هذا الاختلاف أن الفجر لفظ يعني عام وتدخل في هذه المعاني وهو يطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا لكن ما المعنى المقصود وكذلك قال الله عز وجل وليالي عشر قيل ليالي عشر ذي الحجة وقيل ليالي العشر الاواخر من رمضان وهذا أيضا اللفظ يشمل هذه الليالي وهذه الليالي وكذلك والشفع والوتر قيل الشفع هو الناس والوتر هو الله عز وجل لأنه وتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر وقيل الناس منهم ما هو شفع ومنهم ما هو وتر وقيل في الصلوات الخمس فهذا الاختلاف مرجعه إلى رجوع الضمير والضمير يصلح لهذا يصلح أن يرجع على هذا وعلى هذا من جهه اللغة لكن كل من نظر إلى مرجع الضمير له امر يستدل به على ما يذهب إليه وإن كان له يصلح لهذا لأن هذه من الألفاظ المتواطئه قال فمثل هذا يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف يجوز أن يقال أن الفجر هو فجر كل يوم فيشمل يوم النحر وفجر ليلة مزدلفة فيكون هذا اللفظ يشمل كل هذه الأنواع فيكون هذا يرجع أيضا إلى التفسير بالمثال وليس المقصود أنه فجر خاص ومثل كذلك ما قيل في العصر يعني هل مقصود به الزمن أو هو العصر الذي هو يعني في آخر النهار الذي هو جزء من النهار فإنه يطلق على هذا وعلى هذا وقد لا يجوز ذلك نعم قد يجوز مثل ما كنا في الفجر أنه قد يراد به هذا وقد يراد به هذا وقد لا يجوز في مثل قوله تعالى ثم دنا فتدلى فهذا التفسير لا يمكن أن يقال أن هذا يجوز في هذا وهذا إلا أن يكون هذا فعل لله عز وجل وفعل لجبريل وأما إذا ورد في موطن آخر فالمراد به يعني أحد المخبر عنه إما أنه الله عز وجل وإما أنه جبريل وهو الصحيح نعم. قال رحمه الله فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها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 إما لكون الآية نزلت مرتين لأنه قال يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالت السلف فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فيخبر هذا بتفسير وهذا تفسير فيجوز هذا وهذا لأن الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا بها تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا يجوز به أن يراد معنياه مثل ما قلنا في الفجر هذا اللفظ المشترك وإن كان يطلق على فجر يوم معين أو أن يقال فجر كل يوم فالذي يقول يوم معين دخل في عموم من يقول فجر كل يوم أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية كثير من أهل الكلام أي أنهم جوزوا إذا ورد اللفظ المشترك ولم يرد هناك مخصص أنه يجوز له أن يراد به كل الأمرين وقد ذكر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو أن النص إذا احتمل معنيين ولم يرد في النصوص الأخرى ما يعين أحد المعنيين أنه لا يمكن أن يقصر النص على معنى دون الآخر بل تكون الآية داله على عموم لأن خطبنا بلغة العرب فإذا اشتملت اللغة على المعنيين دل على جواز الأمرين وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب وإما أن يكون اللفظ عاما ولم يرد مخصصا اللفظ أن يكون متواطئا يدل على هذا وعلى هذا ولم يرد دليل موجب للتخصيص ثم قال فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني إذا صح القولان عن الصحاب عن السلف كان من الصنف الثاني وهو الذي ذكر في التفسير أنه لتنوع أنه يرجع إلى التمثيل قال في النوع الاول لتنوع التفسير تارا لتنوع الاسماء والصفات وتارا لذكر بعض انواع المسمى يقصد بالصنف الثاني الذي قال فيه لذكر بعض انواع المسمى واقسامه فيكون من هذا القبيل نعم قال رحمه الله ومن الأقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليم وأما في ألفاظ القرآن فاما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل, بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة كان تقريبا اذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل اوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه انزالا إليهم وايحاء إليهم ثم ذكر شيخ الإسلام أيضا من الأسباب التي يحصل بسببها التنازع في تقرير كلام المفسرين وكلام السلف قال من الأقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة أن تكون الألفاظ متقاربة فيعبر كل واحد منهم عن هذه الحقيقة بلفظ مقارب لا باللفظ الذي يكون مرادفا لما ذكر الآخر وكل واحد منهم يذكر هذا اللفظ على سبيل التقريب ولهذا تلاحظون أن بعض العلماء إذا ذكر بعض الأشياء ثم يقول بعد ذلك او قريبا من ذلك أو قريبا من هذا فيبين أن ما عبر به هنا ليس هو الاخبار عن الحقيقة وإنما هو من المقاربة ومن هذا الباب ما ذكره الإمام بن القيم أن تفسير الأسماء أسماء الله عز وجل لا تفسر بألفاظ مرادفة لها وإنما تفسر بألفاظ تدل على مقاربة المعنى الذي استق منه هذا الاسم ولهذا اسماء الله عز وجل ليس لها مرادف من هذه اللغة لأنها حسنة بارغة الحسن قد يكون الترادف في الحسن هذا حسن وهذا حسن وأما الأحسن فليس له مرادف لأن أحسن صيغة تفضيل والحسنى صيغة تفضيل من الحسنة كالكبرى من كالكبرى يعني هي صيغة يعني تفضيل على صيغة المؤنث كما يقال في الأكبر فأسماء الله عز وجل كلها حسنا ومعلوم أنه إذا قيل في لفظين هذا حسن وهذا أحسن فهذا يدل على أن هذا الأحسن ليس له مراد وإلا لما صح أن يقال أنه أحسن فلهذا أسماء الله عز وجل كلها حسنى أي بالغه الحسن فليس له مرادف فعندما تفسر يقول الإمام القيم إنما تفسر بما يقارب هذه الأسماء وهذا أصل مهم جدا وحقه أن يذكر هنا في التفسير في أصول التفسير خاصه في باب الأسماء كما ذكره الإمام بن القيم أن أسماء الله عز وجل لا تفسر بما يرادفها وإنما بما يقاربها وهو شاهد لما ذكره الشيخ الإسلام هنا بل إنه يعني دليل قاطع على أن هذه التفسيرات عن السلف ليست هي تفسير لأسماء الله عز وجل بمرادف لكل اسم وإنما هو للمقاربة للمعنى الذي اشتق منه ذلك الاسم ثم قال المصنف رحمه الله فإن الترادف في اللغة قليل أن الترادف في اللغة قليل في أن يكون هناك لفظ يعني مرادف لللفظ الآخر من كل وجه والترادف هو الاستراك في المعاني مع اختلاف الألفاظ مثل الليث والاسد تباين في الألفاظ وترادف في الحقائق فإن الترادف في اللغة قليل استدرك بعض أهل العلم قال الذي اراده شيخ الأسلام بل إنه تفصيل لما ذكره شيخ الأسلام قال الترادف في اللغة قليل في المعاني وأما في الذوات فكثير كما يعبر عن الأسد يخبر عن الأسد بأسماء كثيرة وعن الحجر بأسماء كثيرة وكذلك الأشياء والبحر وكذلك الأشياء بل قال بعض العلماء في اللغة إن العرب إذا عظموا شيئا اكثروا أسماءه ولهذا لما كان الله عز وجل أعظم من كل شيء فاسماؤه أكثر الأسماء ولا يعلم عددها إلا الله عز وجل فقيل إن الترادف إن المقصود به في المعاني وأما في الذوات هو موجود قال فإن الترادف في اللغة قليل أي هو قليل في اللغة وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم. يقول شيخ الإسلام في ألفاظ القرآن إما أن يكون نادرا وإما أن يكون معدوما أي ليس له وجود ولأن الالفاظ لا تكون مرادفة من كل وجه في القرآن وإنما يكون بينهما اختلاف قد لكن لا قد لا يتنبه الناس إلى هذه المعاني قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه يقول قل أن يعبر وهذا دليل على أن الذي ذكره شيخ الإسلام هنا إنما أراد المعاني يؤدي جميع معناه لأنه لو أراد الذوات لقال يكون مرادفا للمعنى الآخر في الدلالة على الذات او على الحقيقة قال بل يكون فيه تقريب لمعنى تقريب للمعنى دون أن يكون مرادفاً له لان قلنا الترادف هو التباين في الألفاظ والاتحاد في المعنى فهل المعنى الذي اتحدى عليه اللفظان هنا هو معنى واحد ليس في هذا زيادة عن هذا يقول يكون فيه تقريب للمعنى وهذا من أسباب اعجاز القرآن يعني في أن هذه الألفاظ ليست مترادفه وإنما بينها ترادف من وجه وتباين من وجه فإن قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المورة هو الحركة كان تقريبا اذ المور حركة خفيفة سريعة فمن يفسر المور هنا يقول الحركة والمور في اللغة هو الحركة الخفيفة السريعة فيكون هنا الذي فسر المور بالحركة فسره بنوع أو بالنوع العام للحركة ولم يبين النوع الخاص الذي دل عليه ولهذا يتبين أن من قال إن المور هو الحركة ليس الحركة مرادفة للمور من كل وجه وإنما هي مرادفة في أن هذه حركة وهذه حركة لكن المور هو حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق تقريب للمعاني لا تحقيق لها فإن الوحي هو إعلام سريع خفي كما قال في الحركة الوحي إعلام سريع، ففي زيادة معنى والقضاء إليهم أخص من الإعلام، القضاء إليهم أخص من الإعلام. فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم، فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم، ففيه معنى أخص من المعنى العام، وهكذا، فقد يكون اللفظ, يرادف اللفظ من بعض الوجوه. وبينهم اختلاف فالذي يطلق هذا إنما يريد المقاربة مقاربة المعنى نعم. قال رحمه الله والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه ومن انصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحات البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. نعم هذه مسألة دقيقة وهي متعلقة ب. خلاف بين أهل العلم بل بين النحاف في هذه المسألة وأصل هذه المسألة أن الأفعال إذا تعدت إلى معنى بنوع من أنواع الحروف كل فعل يتعدى بحرف يكون له معنى مثل أن يقال نظر إلى كذا ونظر في كذا ففرق بين النظر الذي يتعدى بإلى ويكون بمعنى نظر الأبصار والنظر الذي يتعدى بفيه فيكون بمعنى التفكر والاعتبار فالأصل أنه إذا جاء السياق ووجد الفعل وتعدى بحرف من الحروف فيكون المعنى الذي جاء في هذا السياق يتناسب مع الفعل ومع الحرف الذي تعدى به احيانا يأتي في بعض الشواهد في القرآن أن يتعدى الفعل بحرف قد يظن أن هذا الحرف لا يتناسب مع المعنى الفعل فهنا النحا اختلفوا في هذه المسألة على قسمين منهم من يذهب إلى تضمين الحرف يعني أن يجعل الحرف متضمنا لمعنى آخر مثل قول الله عز وجل عينا يشرب بها المقربون يقول الهاق يقول الباء هنا بمعنى من فيكون المعنى عينا يشرب منها عباد الله عينا يشرب منها عباد الله فيضمن الحرف هنا معنى حرف اخر وهذا على قول من يقول ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض قد ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول ضعيف ومن هم من ينظر إلى الفعل ويضمن الفعل معنى فعل آخر ليتناسب هذا الفعل الذي ضمن معنى هذا الحرف المذكور واضح المساله أن يكون هناك فعل يتعدى بحرف لكن إذا نظرنا إلى الحرف لا نجد أنه يتناسب مع هذا المعنى من دون تأمل أما مع التأمل فإن كتاب الله عز وجل مرجعه إلى القوة والبيان مثل يشرب بها عباد الله هنا يشرب كان على الأصل أن يقال يشرب منها لأن اذا قلنا يشرب بها يكون ما بعد الباء هو نوع الإناء الذي يشرب به يشرب بالكاس اما اذا قيل يشرب بها فان الفعل هنا تعدى بحرف لا يظهر ان المعنى الذي تعدى به هذا الحرف يتناسب مع هذا الفعل فهنا للنحاه مسلكان منهم من يذهب الى تضمين الفعل فعل اخر بحيث يتناسب مع الحرف ومنهم من يذهب إلى تضمين الحرف معنى حرف آخر ويقول أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ويستظهر هذا من خلال الأمثلة يقول شيخ الإسلام والعرب تضمن الفعل معنى الفعل يضمنون الفعل معنى فعل آخر وتعديه تعديته أي تعدي هذا الفعل تأدي ذلك الفعل الآخر المضمن ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لأنه إذا وجد الحرف وجد الفعل فيقال ان هذا الفعل لا يتناسب مع هذا الحرف والصحيح هو أن يقال أن حروف الجر هكذا يقول بعضهم ينوب بعضها عن بعض قال شيخ الإسلام الصحيح هو تعدية الفعل وليس الحرف فهنا صوب شيخ الإسلام من قال بتعدي الفعل وخطأ من قال بتضمين الحرف ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض قال كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه لاحظوا هنا تضمين الحرف لقد سألك لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قالوا أن هنا إلى بمعنى مع بسؤال نعجتك مع نعاجه ليتناسب هذا الحرف مع الفعل وفي قوله من أنصاري إلى الله أن إلى هنا بمعنى مع فيكون المعنى من أنصاري مع الله أي أن الله ناصري وهؤلاء يناصرونني مع نصرة الله لي قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة وهو القول بتعدية الفعل وتضمين الفعل فعلا آخر يتناسب مع الحرف. ما قاله نحاة البصرة من التضمين، أي من تضمين الفعل، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. فيكون التقدير لقد ظلمك بسؤال ضم نعجتك إلى نعاجه. لاحظوا هنا الفعل المقدر لقد ظلمك بسؤال ضم نعجتك إلى نعاجه إذن هنا ضمنا الفعل لأن هنا الضم يستقيم مع الى ضم النعجة إلى نعجة لقد ظلمك بسؤال ضم نعجتك إلى نعاجه هنا ضمنا الفعل بخلاف من ضمن الحرف قال إن هنا الى بمعنى مع. وكذلك في قول الله عز وجل وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك فيكون التقدير وإن كانوا ليفتنونك ويزيغونك عن الذي أوحينا إليك إذن هنا ضمن الفعل يفتنونك معنى آخر وهو الزيغ وهذا لأن الفتنة لأن الزيغ يدخل في الفتنة فالفتنه عامه بالزيغ وبغيره فيكون التقدير وإن كانوا لا يفتنونك فيزيغونك ويصدونك عن الذي اوحينا اليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم من القوم الذين كذبوا باياتنا ضمن معنى نجيناه فيكون المعنى ونصرناه وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِهُ ولاحظوا هنا نجيناه داخل في معنى نصرنا وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها فيكون المعنى يشرب ويروى بها عباد الله وهذا فيه هنا سر يعني عظيم في اللغة أن القرآن جاء على سبيل الإيجاز فلو جاء هنا على سبيل الإطالة قال يشرب فيروى بها عباد الله فلما ذكر الباء هنا لينبه على أن الشرب هنا مع الارتواء ولم يذكر الارتواء لينبه أن هذه الباء دال على أن هذا الشرب المقصود به هو الشرب الذي يحصل معه الارتواء والارتواء داخل في معنى الشرب لأن هناك شرب مع ارتواء وشرب مع عدمه فهنا نبه إلى أن هذا الشرب معه ارتواء وهذا زيادة في المعنى ولهذا قال العلماء أن تضمين الفعل اولى من تضمين الحرف لماذا؟ لأن هذه المعاني المقدرة كلها داخلة في المعنى المذكور بخلاف ما لو عطلنا الحرف واستبدلناه بحرف آخر فإن هذا فيه تعطيل لبعض كلام الله عز وجل أما هذا ففيه إثبات للمعنى بل زيادة لللفظ بمعنى آخر يتضمنه فكل ما ذكر هنا من هذه الأمثلة أنه داخل في اللفظ المذكور وفيه تفصيل وهذه مسألة دقيقة يعني لا يتنبه لها إلا قلة قليلة من العلماء كيش خلسان بالتيمية فإن هذه المسألة مرجعها إلى اختلاف النحاه يعني في التضمين هنا هل هو تضمين للفعل؟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 فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن, ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه نعم هنا أيضا ذكر من الأمثلة قال ومن ذلك لا ريب من قال لا ريب لا شك فهذا تقريب هذا إشارة إلى ما سبق أن ذكر لأنه ذكر عدة يعني أمثلة منها التضمين ورجع هنا يمثل إلى ما ذكر من أن بعض المفسرين يفسر اللفظ بلفظ مقارب لا على سبيل الحد وإما على سبيل التقريب لا ريب قال لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالريب فيه اضطراب وحركة فعندما يكون الإنسان في ريب فيه اضطراب في القلب وحركة بل قد يتعدى الاضطراب إلى الجوارح، وفي الحديث أنه مر بضبي حاقف أي متثني أي أنه انحنى وانثنى فقال لا يريبه أحد ولأنه ساكن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يريبه بمعنى أن يفعل ما يكون سببا في اضطرابه وفي ارتيابه فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة هنا يشير إلى أن اليقين يعني من معانيها السكون فكل ذلك الريب الريب ضمن الاضطراب والحركة فمعنى الريب يدخل فيه معنى الاضطراب والحركة ولفظ الشك وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى لكنه ل... لكن لفظه لا يدل عليه لأن الشك ليس فيه اضطراب المقصود أن الريب فيه اضطراب وحركة والشك ليس فيه اضطراب وإن كان بين الأمرين يعني معنى مشترك وهو التردد في أن الشاك يتردد بين الأمرين وكذلك المرتاب ولهذا في الشك الشك ليس له يعني أثر ولا قيمة له مع العلم بخلاف الظن كما سبق التنبيه على المراتب مراتب الإدراك الجهل ثم الشك ثم الظن ثم اليقين بمراتبه فالجهل هو خلو الذهن والشك هو وجود شيء لكن تردد يتردد بين أمرين والظن أن يغلب بل قال بعض العلماء لا يكون هناك ظن إلا أن يكون غالبا ولهذا يعمل بغلبة الظن وأما إذا أطرق الظن على معنى الشك فليس هذا هو حقيقة الظن وإنما هذا يكون من المعاني المقاربة فالمقصود أن الشك يعني ليس مرادفا للريب وإنما هو مقارب له لكنه قد يفسر به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 نعم قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب ذلك الكتاب قيل هذا القرآن يفسر هذا ذلك الكتاب يقول المفسر هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا الذي هو القرآن فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة مثل الذي يشير بذلك ليس كالذي يشير بهذا من جهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما مكتوبا مضموما أي مجموعة ولهذا أصل الكتاب مأخوذ من كتب بمعنى جمع ومنه الكتيبة يعني في الحرب الذين اجتمعوا للقتال كذلك الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن لأنه قال القران فهنا مفارقة بين اسم الإشارة بين ذلك وهذا وبين الكتاب وبين القرآن قال ما لا تضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا أي أن المقروء غير المكتوب لكن هذا وصف له من جهة وهذا من جهة فهو مكتوب ومقروء فهذه الفروق موجودة في القرآن وإن كان هذا المعنى يدل عليه يدل على أن هذا القرآن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 كذلك من الألفاظ في مثل قوله تعالى أن تبسل قال بعض الفسرين أن تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون لأن المحبوس قد يكون محبوسا لرهن من أجل أن يتخلص به بشيء أو يطلب به شيء فالرهن هو حبس الشيء لشيء آخر حتى يؤدى لكن ليس كل محبوس هو كذلك لكن المرتهن المحبوس المرتهن يدخل في معنى يعني أنه محبوس ثم ذكر أن هذا من تقريب المعنى أي أنه هناك اشتراك بينهما وإن كان المرتهن له معنى زائد غير المحبوس. نعم. قال رحمه الله وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ثم ذكر أن جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. أنه نافع. قال فإن جمع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. لأنه كلما تنوعت العبارات كلما تنبه المفسر إلى المعنى المقصود. قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق يعني عند التحقيق لا بد من وجود اختلاف. ليس كل ما ينقل هو من باب التنوع. كما يوجد. مثل ذلك في الأحكام لأنه أشار أن بين السلف اختلاف في التفسير وفي الأحكام لكن اختلافهم في التفسير هو قليل بالنسبة لاختلافهم في الأحكام لأن التفسير ليس فيه مجال للاستنباط وإنما هو تفسير للفظ وأما الاستنباط فهو مجال للإجتهاد والنظر والنظر إلى العلل وطردها ومعرفة الأحكام الأخرى وما يخص من هذا العموم وغيره فهناك مثار للاختلاف. فكلما توسع الناس في الاجتهاد كلما وجد الخلاف، وكلما رجع الناس للألفاظ الشرعية في تفسيرها وفي يعني تنزيل الأحكام على هذه الألفاظ كلما قل الخلاف. قال رحمه الله ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة. كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك ثم ذكر قال نحن نعلم أن عامة ما يضطر إلي عموم الناس من الاختلاف معلوم يعني وجد اختلاف في أمور ظاهرة لكنها معلومة لكثير من الناس بل عند العامة والخاصة كما في عدد الصلوات يعني من قال أن الوتر يدخل في الصلوات الواجبة وتكون زيادة على الخمس الوتر أو غيرها لكن هذا مشهور أن الصلوات المفروضة هي الخمس وإن قال بهذا بعض أهل العلم ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان يعني بأي شيء يدخل الشهر يعني بشهادة الرجل الواحد إذا لم يعزز بشهادة أخرى هناك اختلاف أو إذا رأى الرجل الهلال ولم يقر عليه هل يصوم أم لا يصوم والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك إلا أن ما يحتاج إليه الناس من هذا ظاهر وبين قال رحمه الله ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن اختلاف الصحابة في بعض المسائل أنه لا يشكل على الأصول مثل اختلاف الصحابة في مسألة الجد والإخوة والنزاع كبير بين الصحابة في هذه المسألة وقيل انها من أصعب المسائل التي وجد فيها خلاف في الفرائض وهل الجد يحجب الإخوة أم لا؟ على خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وكذلك المشركه أو المشركة أو المشتركه أو العمرية على أسماء وهل يعني يشرك ابناء الاخوه لأم الأشقاء في بعض الصور أم لا فهذه المسائل ونحوها قال لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض في المسائل العظيمة لأن هذا خلاف في مسائل جزئية بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الاخوه والأخوات ومن نسائهم كالازواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة يعني أنزل في الأصول والفروع وفي الحواشي أنزل أصول الفرائض فإذا وجد نزاع بين الناس في الجزئيات لا يؤثر على الأصول مثل باب الاعتقاد لما وجد اتفاق في الأصول وجد نزاع في بعض المسائل الفرعيه لكنه لا يؤثر على هذا الدين نعم قال رحمه الله والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون الغلط في فهم النص وقد يكون الاعتقاد معارض واجح فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله ثم ذكر أن الاختلاف يتنوع قال قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه قد يكون لعدم سماعك كما فصل هذا في رسالته رفع الملام عن الأمة الاعلام أن الخلاف يتنوع اختلاف العلماء يتنوع لأسباب ثلاثة ثم فرع شيخ الإسلام أن هذه الأسباب عشرة أسباب عشرة يعني أنواع وهذا مما يدل على أن الأنواع كثيرة يعني في اختلاف العلماء بسبب عدم الوقوف على الدليل أو الوقوف عليه مع اعتقاد أنه ضعيف أو وجود لفظ يعني مشتبه أو أن هناك يعني نص يظن أنه معارض يعني معارض لهذا النص أو مقيد له ثم قال فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله أن الأسباب له أن الخلاف له أسباب أن توقف عند هذا هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عدده ورسوله محمد بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين هذا سائل يقول حفظكم الله الاختلاف في مرجع الضمائر هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد وجزاكم الله خيرا منهما يكون مرجعه إلى التنوع مثل من يرجع الضمير احيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن أو إلى الدين فإن هذا اختلاف تنوع في أن مرجع الضمير إن قيل أنه القرآن فهو الذي تضمن التشريع لهذا الدين وان قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فهو الذي جاء به واحيانا قد يكون اختلاف تضاد كأن يقول هذا الضمير يرجع إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل فهذا اختلاف تضاد ولا بد أن يكون الحق مع أحد المختلفين في مثل هذه المسألة مثل قول الله عز وجل بل عجبت بل ويسخرون في القراءة الأخرى بل عجبت مع أن كل من, كل من القراءتين لها حكم القراءة الأخرى فهذا دليل على أن هذا اختلاف أنه تنوع وليس هناك اختلاف تضاد وأن العجب مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة ومضاف إلى الله عز وجل تارة أخرى نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل لم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله سبب تخطئته قول من قال بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض وهل يترتب على هذا مسائل تتعلق بامور الاعتقاد نعم ذكر العلماء في هذا السبب. أن التضمين في الفعل مثل ما تقدم أن هذا ليس فيه تعطيل لشيء من الألفاظ بل فيه زيادة معنى بل إن الأصل في كتاب الله أنه مبناه على الإيجاز وأن ألفاظه كلها مقصودة بل هناك ألفاظ لم تذكر مع أن المذكور منها دل عليها فهذا هو الأليق بكلام الله لا أن يقال هذا الحرف لا يراد به هذا المعنى وإنما يراد به معنى آخر مثل ما ذكرنا في تقديرات لتضميم بعض الأفعال فإنها داخلة في معنى الفعل المذكور فحذفها من باب الإيجاز والكلام الموجز البليغ هو أفضل من الكلام الذي تكثر الفاظه ويكون دلالته على دلاله ذلك السياق فهذا هو الأليق بكلام الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل إذا كان الإسمان مترادفين من وجه ومتقاربين من وجه فهل نستطيع أن نفسر أحدهما بالآخر مثل أن تبسل فسرت بتحبس تحبس وترتهن؟ نعم إذا كان المقصود على سبيل التقريب إذا كان مقصود على سبيل التقريب ولكن من فصل. يكون الذي يفصل عنده زيادة يعني تفصيل في المعنى أما إذا فسر على سبيل التقريب فنعم وأما إذا أريد الحقيقة يعني اللفظ المقيد لهذه الحقيقة فلا بد أن يصوب أحد اللفظين لأن الحبس المطلق غير الحبس الذي هو مع رهن والمحبوس بالمرتهن غير المحبوس مطلقا فهذا فيه زيادة يعني معنى. بارك الله فيكم هذا سؤال عبر الشبكة من الإمارات. يقول السائل هل رضا الأم واجب في الزواج برجل متزوج وهل قبول الزوجة الأولى واجب؟ رضا الوالدين عن الولد فيه فضيلة. ومن أسباب التوفيق رضا الوالد عن الولد وإغضاب الوالد معصية إذا كانت بغير حق وأما إذا غضب بغير حق مثل أن يغضب لقيامه بالدين فهذا الغضب ليس له يعني حكم ولا يؤخذ به أما إذا كان في الأمور التي يقدر فيها الوالد المصلحة مثل الزواج وهو ان تنظر الأم أو الأب في من يعني يتزوج الشاب أو من تتزوج الشابة ولهما في هذا اجتهاد والأصل في الوالد أنه إنما يريد مصرحة الابن فيؤخذ بقوله ويجب إرضاؤه وإن لم يحصل يعني هذا على الأقل الإقناع إقناعه بما يعني يريد أن يفعل بل إن العلماء ذكروا في مسألة الرجل المتزوج إذا طلب منه والده أن يطلق الزوجة بعد أن تزوج بها فإنه يجب عليه أن يطيع أباه في هذا كما أمر أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنهما بعض أبنائهم بتطليق الزوجة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سئل عن هذا بأن يطيع أباه لأن الأصل في الأب أنه ينظر لمصلحة الأب جانب الثاني من السؤال هل رضا الزوجة الأولى واجب بالنسبة لمن أراد التعدد؟ لا ما يلزم وهذا لو اشترط ما تزوج رجل لو اشترط رضا الزوجة الأولى ما تزوج رجل لأنه لا يوجد زوجة ترضى لزوجها أن يتزوج إلا أن يشاء الله ما يجب لكن الواجب هو العدل الواجب هو العدل وأما اشتراط رضا الزوجة للزواج الثاني فهذا غير معتبأ. نعم بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين